الباب الخامس والسبعون ومئتان باب تحريم الطعن في الانساب الثابته في ظاهر الشرع وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم